بوك تو أخط إن نيخنطخ ثمانية وتسعون ثمانية حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة <تصفيق> <تصفيق> دي ريس فاس موي صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جداً. صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلى أنها كانت متعبة جداً. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئاً جداً.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 Hy neem die bus of die trein Sejusafiru imma bilbas ou bilkitar Sejusafir imma bilbas ou bilkitar Hy kom vannaand of moere ochend Sejaktie imma liyoum ou gadan bakiran Sejaktie imma liyoum ou gadan bakiran Hy gaan of by ons blye of in a hotel. Sieskun imma maana ou fi alfundok. Sieskun imma maana ou fi alfundok. I brought spans so well as engels. Inna haa tatakelem al-Ispanija kama aydan al-Inglizie. Inna haa tatakelem al-Ispanija kama aydan al-Inglizie. سايت ان مدريد لندن غوون لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن سايكن اسبانيا سووال اس انجلاند كما ايضا انجلترا انها تعرف اسبانيا كما ايضا انجلترا هي اس ني ليس فقط غبيا بل ايضا كسولا انه ليس فقط غبيا بل ايضا كسولا ساي اس ني ليست فقط جميله بل ايضا ذكيه إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية إنها لا تتكلم فقط الالمانيه بل أيضا الفرنسيه إنها لا تتكلم فقط الالمانيه بل أيضا الفرنسيه اك كاني كلافيير أفار سبي لا أستطيع أن أزف على البيانو ولا على القثرة لا أستطيع أعزف على البيانو ولا على الجتار أك ف أف الصبني لا أستطيع أن أرق الفز ولاسمب لا استستطيع أرق الفز ولا, ولا, ولا, ولا, ولا السامبا أكونني ف أوبرى أف باليتني لا أحب الأابرى ولا البلي لا أحب الأوبرى ولا البليفنخر يفك وفرور يتلارار كل شتغلت بسرعة أكبر كل من تهيت منه باكررا كل ما اشتغلت بسرها أكبر Kullama intahayt minhu biabkar. Hoe vroeër jy kom, hoe vroeër kan jy gaan. Kullama atayt akthar bakiran, kullama qadirt ta antadhhab akthar bakiran. Kullama atayt akthar bakiran, kullama qadirt an tadhhab akthar bakiran. Hu ouer jy word, hoe meer behep word jy. كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا